تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقفنا في المرة الأخيرة قبل رمضان عند السؤال رقم 101 ما دليل إعجاز القرآن وهذا السؤال وجوابه جاء يعني ضمن شرحنا لكل الأسئلة السابقة ولذلك فنبدأ من السؤال رقم 102 وهو ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب هذا السؤال يأتي بعده بعض الأسئلة كلها تتعلق بنفس القضية وهي قضية الإيمان باليوم الآخر قضية الإيمان باليوم الآخر ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب والأسئلة التي بعده ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه كذلك السؤال الذي بعده هل يعلم أحد متى تكون الساعة كذلك السؤال الذي بعده ما مثال أمارات الساعة من الكتاب ما مثال أمارات الساعة من الكتاب السؤال الذي بعده كذلك ما مثال أمارات الساعة من السنة هذه الأسئلة كلها متعلقة ببعضها من السؤال رقم 102 إلى السؤال رقم 106 ولذلك نحن اليوم بإذن الله تعالى ندور حول هذه الأسئلة في الكلام حول هذه الأسئلة أما السؤال الأول ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب قال في الجواب قال الله تعالى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 إن الساعة لاتيه لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب اليوم الآخر يعني اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق وذلك بعد نهاية عمر الدنيا ولذلك هذا هو اليوم الآخر فيوم الدنيا هو اليوم الأول وإذا انتهت الدنيا بدأ اليوم الآخر إذا انتهت الدنيا بدأ اليوم الآخر وهو اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق للحساب والجزاء وهذا اليوم الآخر يكون فيه أحداث عظام وأحوال دسام هذا العالم الذي من حولنا وبما فيه من حركات وسكنات وأحياء وغير ذلك يأتي عليه يوم ينتهي يسكن أو تسكن حركة هذا العالم بالكليه ويموت كل من في هذا العالم كما قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكل الخلق يموتون وينتهي هذا العالم ويبدأ يوم آخر هذا هو اليوم الآخر يبدأ عالم آخر هذا هو اليوم الآخر يبدأ بان يبعث الناس وأن يكون النشور ببعث الناس للجزاء والحساب وللقاء الله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بلقائنه لا يؤمنون باليوم الآخر هؤلاء جزاؤهم الناص ولا يذهبون ففي هذه الآية دليل على الإيمان باليوم الآخر وعلى وجوب الإيمان بأن هناك يوم يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم سبحانه وتعالى ويجازيهم على ما قدموا إن الذين لا يرجون لقاءنا أي اليوم الآخر وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إنما توعدون لصادق أي الجمع والحساب في يوم آخر يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين وإن الدين لواقع إن يوم الحساب لات وواقع حقيقة بخلاف ما يقول المكذبون الذين يكذبون بهذا اليوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى والأدلة على ذلك كثيرة قال الله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إن الساعة يعني إن يوم القيامه إن اليوم الآخر آت لا شك فيه والأدلة كما ذكرنا كثيره على الإيمان باليوم الآخر وأنه اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق للجزاء والحساب كما قال الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في هذا اليوم يجمع الله عز وجل الخلائق فيحاسبهم على ما قدموا ويجازي كل نفس بما كسبت فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه هذا اليوم هو اليوم الاخر وقال تعالى ربنا, لا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه هذا اليوم الذي لا ريب فيه هو يوم الخيامة اليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه على جبريل لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر واجب على كل إنسان أن يؤمن باليوم الآخر ذلك اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق للجزاء والحساب قال تعالى ليس البر, بأن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الاعتقاد وهو أصل من أصول الاعتقاد فمن أصول الاعتقاد في هذه الملة أن تؤمن باليوم الآخر وأصول الاعتقاد ستة كما تعلمون هذا أصل من هذه الأصول وركن من هذه الأركان أن تؤمن باليوم الآخر ومن كذب باليوم الآخر كفر ولو آمن بالأركان الأخرى كفر بالله عز وجل ولذلك جاء في السؤال الذي بعده قال ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه ما معنى الإيمان باليوم الآخر ما هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر وما يدخل في ذلك يعني تؤمن باليوم الآخر واليوم الآخر هذا يدخل فيه أمور كثيرة قال في الجواب معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. معناه التصديق الجازم بإتيانه أي بأنه سيأتي هذا اليوم وأن هناك يوم آخر سيأتي لا محالة لأن الله تعالى أخبرنا به وأخبرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فاليوم الآخر الإيمان به أن تؤمن بذلك من غير شك التصديق الجازم بإتيانه لمحل والعمل بموج ذلك. أي أنك إن كنت مصدقا بأن هناك يوم آخر فكذلك يجب عليك أن تعمل بموجب ذلك أن تستعد لهذا اليوم وأن تؤمن بما جاء في هذا اليوم أي بما سيكون في هذا اليوم ولذلك قال وما الذي يدخل فيه قال ويدخل في ذلك الإيمان بأشرات الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف الخيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاءة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي اعلاه النظر إلى الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي اشده حجبهم عن ربهم سبحانه وتعالى هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر كما قال يدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة أن تؤمن أن لهذا اليوم مقدمات هي أشرات هي علامات هي أمارات هذه المقدمات هذه الأشرات هذه العلامات تكون قبل هذا اليوم أخبرنا بها في القرآن وأخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن باشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها محاله وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه أيضا تؤمن بالموت هذا من الإيمان باليوم الاخر أن تؤمن بالموت أن الموت حتم لازم على كل مخلوق كل من عليها فهم كل نفس ذائقة الموت فتؤمن بالموت وأنه كائن حاصل حتم لازم على كل مخلوق وأن تؤمن كذلك بالقبر وعذابه ونعيمه وسؤال الملكين فيه هذه قضايا عظيمة هذه قضايا عظيمة احنا الكتاب مختصر وهذه القضايا فيها تفصيل طويل أن تؤمن بالقبر وبسؤال القبر وبما يكون فيه من عذاب ونعيم وهذه القضايا كذب بها ولياذ بالله بعض الناس كذب بها بعض الملاحدة كذب بها بعض الجهلة كذب بها بعض المنافقين ولياذ بالله وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور. أي أن تؤمن كذلك بهذه القضايا لأنها من الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر. إن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من السيرة النبوية في أحاديث الجمعة، سنشرع ان شاء الله تعالى في يعني ذكر قضايا الإيمان باليوم الآخر. إن شاء الله تعالى. وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع أي تؤمن كذلك بالقيامة وما يكون من أحداث فيها وفي عرصاتها ومشاهد وغير ذلك في هذا اليوم وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين تفاصيل المحشر كيف يحشر الناس تؤمن بذلك كله كيف يكون نشر الصحف وأن الصحف هي التي تكتب فيها الأعمال ويعطى كل إنسان صحيفته وكل إنسان على حسب عمله فمن كان محسنا أخذ صحيفته بيمينه ومن كان مسيئا أخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره وتؤمن بوضع الموازين كذلك وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها تؤمن بوضع الموازين أي أن هناك ميزان يوم القيامة توزن فيه الأعمال وهذه القضايا كلها التي نتكلم فيها في التفصيل تجد أن هناك من كذب بل ربما من أهل الملة نفسها من أهل ملة الإسلام من كذب ببعض هذه الأمور كالتكذيب بالميزان كما كذبت المعتزله مثلا وكالتكذيب بالشفاعة وغير ذلك وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها هذه قضايا عظيمة تدخل في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالصراط أن الله عز وجل جعل صراطا مضروبا على النار وأن الناس يجوزون عليه جميعا وأن كل إنسان يجوز عليه بحسب عمله والحوض كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوض يوم القيامة يشرب منه المؤمنون الطائعون المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزاد عنه المنافقون وأهل البذع كذلك تؤمن بالشفاعة بأنواعها التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تؤمن بالجنة ونعيمها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها وتؤمن بالنار كذلك وأنها حق والجنة حق وأنها مخلوقة موجودة بخلاف ما يدعي أهل البدع من أنها غير مخلوقة وأنها تخلق يوم القيامة ونحو ذلك تؤمن بأنها مخلوقة أعدت للكافرين والجنة أعدت للمؤمنين وأن الجنة فيها ما فيها من النعيم الحسي بخلاف ما يعتقد اليهود والنصارى مثلا نهم يعتقدون أن الجنة نعيمها نعيم معنوي فالارواح تنعم فيها لا الاعضاء والمحسوس ولذلك هم يؤمنون بالجنة والنار على خلاف ما جاء في الشرائع السماويه ويؤمنون بالجنة والبعث والنشور وما يكون في يوم القيامة على خلاف اعتقاد أهل الإسلام والملة الصحيحة وأن تؤمن بكل الأحداث التي تكون في هذا اليوم، فهذا من الإيمان أو هو الإيمان باليوم الآخر، فمن كذب بقضية من هذه القضايا أو حرف عما جاء به الشرع، فإنه يكون قد أخله واختل عنده هذا الركن العظيم، وهو الإيمان باليوم الآخر. ثم قال ويعني فائده أيضا قبل أن نترك هذا السؤال أن هناك من كذب بالبعث وبالحساب والجزاء أي نعم فهناك من كذب بالبعث والحساب والجزاء فمن ذلك من قال الله عز وجل فيهم في القرآن وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون المكذبون هؤلاء يوم القيامة يرون ما كذبوا به عيانا ويقينا ولذلك قال الله عز وجل عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث ولو ترى إذ وقفوا, على النا... إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق هذا يوم الحساب والجزاء والبعث والنشور المعاد أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يعني تكذبون بهذا اليوم وهذا المعاد وهذا البعث وهذا النشور ومجمل الكلام عمن كذبوا بالمعاد والبعث والنشور يكون في ثلاثة أصناف من الناس هم الذين كذبوا بالمعاد والبعث والنشور على أحوال مختلفة أما القسم الأول أو الصنف الأول من هؤلاء فهم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله بالكليه، فهؤلاء يكذبون بالقضيه برمتها، فهم يكذبون بالخالق سبحانه وتعالى، فلا يؤمنون لا ببعث ولا نشور ولا معاد ولا شيء، لأن القضية الأصل هم لا يؤمنون بها، وهي قضيه وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق وملك ورزق سبحانه وتعالى وأحيا وأمات. هم لا يؤمنون بذلك فهؤلاء الملاحدة الذين كانوا في الزمان القديم أقل في الحقيقة من هذا الزمان الحديث يعني العجيب أن الملاحدة في هذا الزمان الحديث أكثر عددا من الزمان القديم يعني لم يعرف في الزمان القديم الملاحدة إلا قلة. إلا قلة قليلة جدا اما في زماننا هذا من العجب أن تسمع أن بلادا وعبادا يكذبون بوجود الله عز وجل سبحان الله العظيم والواحد منهم من السفه بمكان انه لو قلت له هذه الورقة وجدت من غير صانع ماذا سيقول لك يقول لك أنت مجنون هذه توجد من غير صانع لقد صنعها رجل وفعل وفعل وفعل وفعل, وفعل. ثم ينكرون هذا العالم كله أنه خلقه صانع ويقولون بغير يعني ما تقبله العقول السليمه فضلا عن الفطر والشرائع نعم وأما الصنف الثاني الذين كذبوا ايضا بالبعث والمعاد هم الذين يعترفون بالخالق سبحانه وتعالى يعترفون بالخالق وأن الله هو الذي خلق وأن الله هو الذي ملك وأعطى ومنع واحيا وأمات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله ولكنهم يكذبون بالمعاد والبعث يكذبون بالمعاد والبعث كما كان ذلك من بعض العرب من بعض العرب الذين كذبوا بالبعث والمهات ولذلك كانوا يعجبون ويقولون ايذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آبا أو آبا انا لما بعثون او الاولون محمد يقول كلام عجيب يقول اننا بعد الموت سنبعث وان الاباء الذين ماتوا سيبعثون كذلك معنا ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء احدهم ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بالي فجعل يفتته وقد صار مثل الرمان. أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد تزعم أن ربك يجمع هذا بعدما صار هكذا رميما أو كلمة نحوها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجمعك ويدخلك الناس أو كلمة نحن وفيه قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو على كل شيء قدير فالله سبحانه وتعالى الذي خلق وملك واحيا وأمات فهو الذي كذلك يعيد والإعادة أسهل من النشأة الإعادة أسهل من النشأة، وأما الصنف الثالث فهم الذين يؤمنون بالمعاد على غير ما جاء أو على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية، يعني على غير ما جاء به خبر الرسل جميعا، فهم يؤمنون بالمعاد على خلاف هذا كما أشرنا قبل ذلك، كطوائف من اليهود والنصارى وبعض الفلاسفه ونحو ذلك يؤمنون بأن الجنة حق والنار حق لكن نعيم الجنة نعيم روحاني فهو نعيم للأرواح فالجنة لا فيها يعني أشياء حسية ولا شيء لا فيها مأكل ولا مشرب ولا تناسل ولا تناكح ولا كذا ولا إنما الجنة نعيم روحاني للأرواح فقط وهذا تكذيب ايضا باليوم الآخر في جهة معينة أو في, ما في قضية من قضايا اليوم الآخر ثم قال هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ قال في الجواب مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت مجيء الساعة من مفاتيح الغيب أي أن الجواب هل يعلم أحد متى تكون الساعة لا يعلم أحد إلا الله فهذا من مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها كما قال هنا في هذه الآيات إن الله عنده علم الساعة لا أحد يعلم متى الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام هذه قضايا من القضايا العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى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 فعلم الساعه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها ان الذي يعلم الساعه بكل ما يتعلق بها الله سبحانه وتعالى فان كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ببعض العلامات فإنه لم يخبر بيوم الساعة إنما يخبر بأمارات أطلعه الله عز وجل عليها وهي التي تسمى بعلامات الساعة كما سيأتي وقال تعالى قال والآيات قال ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعه اي كما جاء ايضا في السنة أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك وجبريل الذي يأتيه بالوحي لا يعلم ذلك فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل انت الذي تاتيني بخبر السماء فانت لا تعرف فأنا لا أعرف لأنك أنت الذي تأتيني بالوحي وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى وتلا الآية السابقه اذا لا يعلم أحد متى تكون الساعة وقد اخفى الله عز وجل علم الساعة عن الناس لحكمة عظيمة لحكمة عظيمة وهي أن يعمل الناس على ما يكون فيه صلاحهم فإنهم لو علموا وقت الساعة لوقف نشاطهم أليس كذلك؟ لو علموا وقت الساعة لوقف نشاطهم قالوا الساعة متى؟ في الوقت الفلاني كذا؟ خلاص. الناس يركنون إلى ذلك ويقولون نعمل قبله أو نحو ذلك أو أننا لسنا من أهلها فهي في يوم كذا وفي سنة كذا ولسنا من أهلها فلا ينشطون للعمل فأخف الله عز وجل يومها عن الناس ثم كذلك إن طبيعة الإنسان تميل إلى البحث عن ما هو غائب عنه وهذا يجعله أكثر عملا أكثر عملا ومع ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يشتغل ولا أن ينش ينشغل بتحديد يوم الساعة وتحديد وقتها هذا لا ينبغي أن يكون من من الإنسان أن ينشغل بيوم الساعة متى سيكون يوم كذا سنة كذا هذا لا ينبغي أن تعمل لماذا؟ لأن أنت لك ساعة أنت لك ساعة فإنك إن مدت كانت هذه يوم ساعتك وكانت هذه قيامتك من مات فقد قامت قيامتهم فأنت انشغالك بالساعة لا فائدة فيه ولذلك من البدع الانشغال بتحديد يوم الساعة وإن كان قد يعني وقع في ذلك بعض علماء أهل السنة كالصيوطي رحمه الله تعالى ويعني بعض يعني أهل العلم أيضا من أهل السنة وقعوا في ذلك مثلا السيوطي قال على رأس المئة الخامسة بعد الألف تكون الساعة استنبط ذلك من أشام وغيره جمع حروف اللي هو المقطعة ويعني وترك المقرر وعدها وقال بعد كذا ستكون الساعة كل هذا لا يجوز وهذا من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم من شغلوا بتحديد الساعة ولا تحديد سنتها ولا يومها ولا نحو ذلك وإن كان يعلم أن يوم القيامة سيكون في يوم الجمعة لكن لا ندري في أي سنة وفي أي وقت وما ندري إلا العلامات التي أخبرنا بها التي أخبرنا بها ثم قال ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ الأمارات يعني العلامات، يعني الأشرات، يعني الأمارات، العلامات أو الأشرات، والعلامات أو الأشرات جاء ذكرها كذلك في القرآن. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة؟ أن تاتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها فسمى الله عز وجل علامات الساعه الساعة أمارات الساعة سماها أشراط كذلك سماها أشراطا ولذلك قال في الجواب ما مثال أمارات الساعة من الكتاب قال مثل قوله تعالى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 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربك بعض آيات يعني بعض العلامات بعض العلامات وقال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هذه علامه من علامات الساعة الكبرى فالعلماء من علماء الإسلام قسموا العلامات إلى كبرى وصغرى, كبرى وصغرى فالعلامات القريبة جدا من القيامة هي العلامات الكبرى والعلامات التي هي تمهيد قبل الكبرى تسمى علامات صغرى هذه العلامات الصغرى أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أول علامة قال بعثت أنا والساعة كهاتين فأول علامة الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر كذلك كان في زمانه صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر نعم وقال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يعني هذه علامة من العلامات ظهور يأجوج ومأجوج وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان على ما جاء من التفصيل حول هذه الأمارة وقال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى، وقيل أنها علامة متكررة، قيل أنها علامة متكررة حدثت وتحدث، قيل أنها حدثت في زمن الإمام ابن كثير رحمه الله وقد ذكرها في البداية والنهاية، وأن الدخان ملأ جزيرة العرب في وقت من الأوقات ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقيل أن الدخان الآية الكبرى ستظهر كذلك في آخر الزمن. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وهذا يدل على أن من علامات الساعة الكبرى أنها يسبقها زلزلة وهناك علامات كثيرة تصل إلى المئات تصل إلى المئات علامات صغرى وعلامات كبرى وهذه العلامات منها ما وقع ومنها ما لم يقع وسيقع إن شاء الله بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فمن العلامات التي وقعت مثلا بحثته انشقاق القمر ظهور الدجالين مثلا ظهور الفتن ونحو ذلك وهناك علامات وقعت وتتكرر والفتوحات يعني فالفتوحات حصلت وستحصل وإلا مثلا رومية الفاتيكان إلى الآن لم تفتح وقد أخبر الصادق المصدوق أنها ستفتح ان شاء الله وغير ذلك من العلامات قال ما مثال أمارات الساعة من السنة قال مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها هذه أيضا أمثلة على علامات الساعة من السنة فقد جاء في, علامات الساعة في, في السنة ذكر بعض علامات الساعة الكبرى كذلك كطلوع الشمس من مغربها وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل تحدث في هذا اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها وأحاديث الدب وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الدب وما سيكون منها وأحاديث الفتن في آخر الزمان وأحاديث ذكر الدجال والملاحم أي المعارك التي ستكون بين المسلمين وبين الكفار في آخر الزمان وأحاديث نزول المسيح عليه السلام وكيف أنه ينزل ويكون ما يكون ثم يرفع ثم يموت صلوات الله وسلامه عليه ثم يحج نحو ذلك ثم يموت وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم وغير ذلك من هذه العلامات التي جاء الدليل بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقف على السؤال ما دليل الإيمان بالموت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله